وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يضلل فلن تجد لهم طُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيٌ وَبُكْمٌ وَصُمٌّ مَا أُواهم جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَابَتْ زِدْنَاهُمْ سعيرا ذَلِكَ جَزَاءُغُم بِأََّهُ بمْكَ فَرُ بِ فَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّرِ فمَا وَاتِ وَأَرْضَ قادِر النَّ عَلَ أَ يَخُلُّ قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا